بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والعدوان اللي عن الظالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى الله وسلم باب ما لا يجيب الاحرام من تقليد الهدي ثمه وابن مرشوباب يا هلا هل يوجي بانوا جيبين على الاحرام حرم الشدامي او من تقليد هذه هذه هجانتي لها هلك مؤلف الله تعالى وحصوا ولا سفيري وركو سووده وحويان كفك هديدي على شحيه حرم كاسطي درح حرمك هديه او ادري وحرك ما وعلى مد ماهن قف محرمة الى احطاء حتي احطاء اللهم اللي بديك او الاهو وحنا مرحبا سحويا لكمالي وحنا حرام كمعا وحذي هذا بمجرد الإرسال الهدي هذا ديرتان كهذا وكلئة وحنا مرحبا كمحرات المميان وصورة باب ما باب هي لا يوجب الإحرام إحرام قياح المشهد عنواج منهم ومن تغليد الهدي هذه هذا مرقب لك حين تيذا هل كان مرقب لما أسأله وإيان لما أسأله وإستحق وحكم من بعث بهديه وهو مقيم ببلدته لا يريد النصق وهي المقصودة بالذكر في البعض وحويا saxo laba mas'uud tuna ma yarro inuu saaqo qabaa mas'alada kooban ku si waaqaf hadiyadii diray xaram kuu noo oddiray magaalo diisiga jooga inuu xaj sagu amal soo guto mabar qobo taas weeyaan toota baa kuu gelay mas'alada kala wax weeyaan qofkii hadiyad ka hayay isla markaan amal inuu لكن هدييه ديسوسيو ريشيو ميدوالس خو خلاسن يا قفكه مواخبا حرامك امسكه ماحه من نو اجماعنا راه حرام كاهين صحيح تهره قفكه هدييه بس امنا حيس كتغنا نعرفين راه وح حرام كمان لما كهدييه ديري الله مستعوا عليه ان مرخه دبته كايسه خلافه قد لما حارونك محاسه حامد وافنهم حكار يوانديس صورم ستطبي صوروك النياح عن مالك عن عبد الله بن ابي بكر بن محمد عبد بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الانصاري عن عمرو بن عبد الرحمن الانصاري انها اخبرت ويورنتاي صقر عن زياد أن الزياد بن عبي صفيان بن حرب اب سفيان حرب اب سفيان بن حرب وعيه أنها أخبرته أن الزياد بن عبي صفيان كتب إلى عايشة عايشين وقري ذودي النبي النبي حاسق السائل صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن عباس صلى الله عليه وسلم من أهدى هديا قفى هديا كحية حروم عليه وحرام كأم ما يحرم وحرامك على الحاج لك حاجك حتى ينحر الهدي حتى ينحر الهدي هديدي لا لقى وقد بعثت واندري وقد بعثت أنه واندري بهدي هديدي ذي أفقت بأقر إلي حقيقة بأمر كي أمر كي أقر أو مري أمر صاحب الهدي منك هديدي صاحبك قال العمرة وحيتري قالوا عائشة طواتري ليس كما قال ابن عباس اضلع ابن عباس وشيليه ما اهاني انا علي قفنت صوحي ولا يد رسول الله رسولتي صلى الله عليه وسلم هذه يدي سخركبي بيداي لويده ققوم بان فسوحي بيداي بي اسوخدوايد بيداي مرقصه وحلفتي وحل لو لَوَدِي يُورْنْ وَالِسْوِيرْ قَامِي بِيَدَيَّ يَبْ نُقْتَي وَكَاعِ الْلَاقَ ثُمَّ قَلَدَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ قَامِي وَكْحِي بِيَدِي قَاعَنْدِي سِوُ كُوَغَامِي ثُمَّ بَعَثَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ لَيَ مَعَابِي قَبَاهِ مُعِيسَا فَلَمْ يَحُرِمْ حَرَامَ كَمَا أَهِنْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شيء شيء اذير الى لكورعي بوائد في صحيح مسلم باب سي عبد يسو خيلد من اهله وحب احد يدي كو ابريس اساغو حلاله او نينك حلالاشيل هيرتيسا وخه كدونا دكانونيا وك الله هم السلام عليكمنا علي حقيقه بامرك امر حاجه معناه عايشاي رائجيه قانيه امر اصوصي ام خان سميه معناها نادوا ضيو تقانه امر صاحب الهديه منك هديته ودا امر او بمعنى ورك اني ادي سو شدي سو خبه سو قرلي فرغنت يسدي سو دي استلم عليه امر صاحب الهديه واسلاك لنقاب الشك ماها او اوض معانيده ده تنويع بقى كميده سوماها وا تنويع بين الكتابه سوقر اما مرخا سوخa waya waxa sameeystan ninka leeydaaho ila ninka hadiyada wada rentay ugu soo dhiib taasuleemar ينمر خاصه ويا رقم هديه الديره ان له وحرام حتى الفرصه مساله وحان الوالسوفه فصيه هو ت وهدون حدن وتقون دولي سوما حتى انه ترحت ادو دوني حرام كما على القول الغاجي سلاح وقبل من حيث الدليل وايه واحد ذكرني عن مالك عن يحيى بن سعيد الانصاري انه قال وحرس سالت عمرو التويدي عمرو بن عبد عمر الرحمن من الذي كي يبعث بهذه هذه سدريه ويقيم النغانية هل يحرم عليه حرام لك شيء شيء فأخبرتني وحيو ورهنتي أنها يضو سمعت عائشة عائشة للمقاشي تقول يضو عائشة لي لا يحرم حرام كماها إلا لا يحرم وحرام كما نقني إلا من غف موياني أهل حطي ولبات البيئي السيء. واي يا الله صعب وانا سدافق حول الامصار سدا اي كنتي وياان سداسي واحد بس اني عمالك سعيد بن نسار محمد بن ابراهيم بن الحارث التيمي وطيم وقرى شويه وقرارها بلاشتي دهي عقبيه بن عبد الله بن حذير انه راه خارخ رجلن نلقى صوم متجرد جدا بركيس قال الله بدي القعاء على عضاحتي في العراق ماشي الناس ضدكي بويدي عن الحقيسة فسأل الناس ضدكي بويدي أيه ربيعة من عبد الله بن فدير بضدكي بويدي عنه النجو حقيسة ورنكم الحضر في اسكاب جبيري تقالوا حيرا إنه أمره وأمره بهذه هذيشي أن يقلد لأنه قام يولك حيو فلذار فسلا دركي جوت جرغد أبرك ورسلي قال ربيعة وحيري فلقيت وحلقوا الميت قد الله بن الزبير فذكرت له وانشغي ذلك كاس وقالوا الحويري بذعة هذه بذعة وخبر لمبتدي محذوث محلو يقام بذعة هذه بذعة كنوا بذعه ورب القعبة قال لي القعبة وبدعه محب دعاب لي فلقى نسخة ها وكا وهي النبي صلى الله عليه وسلم ما ستبه هي البولية حي. ويهي الله مستعى وعليه وتكلم الله مكسع عنه مركة خلق عفيري وحينا روايض أبو بكر أبو الشيبة هي عبد الله بن عباس ومركة مدحو, مدحو نكاها نقال رب بصرة واختي علي ابن ابي طالب رضي الله عنه وغربه ايه قد كذلك يصبح من برقي بصرة صار مركة ممكن أولية مركة صحوية بذعة ورب الكعبة تلك وعضاه العباس وقاركو لكن حقو مركة اللي موافق صنو وسئل مالكو مالبالودي عمان قفق رجب حي بهذهن هذية لنفسي نفع انتيسة بهذهن هذية لبحي لنفسه سغل فهنتي سوصونات فاشعره مرقصه على مدهي سغل بألم حيومون السيد المسرع كحيي فاشعره مرقصه على مدهي وقلده هو قامي إذ الحليفة ما شاد الحليف كحيي ولم يخرمون حرن حتى هو يسغل حتى جاء الجحفة إلا جحفة وتغي ولو حل الله يحب ذلك أرمها مجعلي ولم يصيب منع السيد المسرع حقا من فعله قف في سلاسمي ولا ينبغي لهما حبونه ان يقلد الهديه هديه ما خاص حويا منه كاين انه ولا يشعر انه على مدى الا عند الهلالي مرقو حرانيه اجتهد موياني الا رجل من موياني من كل لا يريد الحج حدا دوني فيبعث به هديه ودري ما ساوي ويقيم في اهله يركيسو كنغان مساله دينا قوه اكانن وحايه معنيه وحاله ويدي مع امام مالك من هديه سي isagu khixeyay kadibna calaamadayii oo hoggaamiyay kadibna waxa weeyaan dal xulayfa ka tagay oo juhfasi maray ila juhfo oo tiri mar halkaas qasay xidhay marka taasa oo xuleeyahay mahadono qofka cidars ayaa uma umaray maaya sunnawi noosii bay waayo xuleeyahay qofka qofka يساوي مرهد دوه هو غامد يو اسا قعانتيسو هو غامينايو وا ان اي سوا فرقانه سو وقتي النقضان حررشديسا يو علامال انته ديالك لكن الا رجلن نبوكا سوري ويا وان حد ظني هذيدا كليا ودراي سبب وصل مالك مالك وحاله ويدي يخرج بالله هذه هذيدا ما هل يخرج من هذية هذية من لبّح كراءه وهذية مكحين كراءه غير محرم نعم محرم بها هينبا نعم حج بمرقى السقوة محراره هذية ورط مكحين فقال وحذية نعمها لا بأس بذلك أرنطى واحدة ما كم لكن حنف يد لا كن ما كلمت قليت كراءه مثلنا واحد أصا سؤال ما كملت قليت كراءه بدون إحرام أضان حج حراره بقليك طامك مسم بغالي كرتي تصوخ خلاف فتنيه بسلامه الاسكو هي محرق وا ماشي اسويها محرق اي ماشي الاسكو هي وا هلكاس وياه طيب مرقه وحو وياه حنفيه ودخه قوام ما بنانو بي قوام الى مرقه حقه او ميقاد كوكسي حدمو يانو ما بنانو ورقاج حبه بنانته خلاف في الحديث ما صدكو حرمشان لو حرمه مخي بالتقليد الهدي هذي ذا مرخاك حين تيده أو ممن قفأك لا يريد بالحج حج انتونه ولا العمرات عوران انتونه وما لو يحوران الأمر عمركو عندنا هذا يكوّر هذي في مدينة صح كوائي الذي كاتوا أن أخذوا عن قفصان النبيه في ذلك كاتوا قولوا عايشة وعايشة هذا الكيدي أم المؤمنين المؤمن انتهى يوضعين إن رسول الله الرسول الله صلى الله عليه وسلم تعطى بهذه هذي سيبودري ثم قامون لك ولم يحرم عليه شيء شيء بحرام كما هين الشيء مما كي كميدة الله إله وحلى لي الله يستقى حتى أم يحرى هذيه هذي هدي سلالك رعي طيب سألون فيدي أنك كانت النواية في وضحة أنا أمارك بواحد لكي لقف مركوا هذيك حينة ما أقول حرشة حرامك أمرك أصحانه ويام أصير حران hajma doonayo umrana ma doonayo laakiin wuxuu xaqay oo kaliya uu hadiyada kaxeynteeda halka warhantaasi afta nauaasa khaas waxa ma haramka baabuur midba kala wuxuu istaaghin qadannaynaaba hadiyada kaxeynteeda looma xiqaa waxba saasu leeyso oo haramka sadigti geeralka caaysan qaadanayoo xadii aad aad xad zoonaynaa barana aad dronay hadiiinaad ka haysey waxa haram ka maaha sawra waayahi allahumma salla alayhi wa ala ahlina imamul baha afina wuxuu saaray imamul zuhri ba أول ما كشف العمل عن الناس وبين لهم الصمه في ذلك عائشه كيقولي جات كاندالي كفيدي السمده وعدي وعائشه مر حديثه وهو كشيغي عمرو ياه كاسوا ايوكا وريه مر خوايان حدثه عائشه ايضتي ولا قاسم فاصولي عبد الله بن عباسه ويستقين فاصولي عبد الله عباس عمر لي عباس راه مو صافي انا بالطلاده على ايش هي يسولفوا ما لاين واي ها باب ما تفعل الحيض قبل الحيض لو حي في الحج حتشام قبل الحيض لو حي حكي محل فصمين ترجمنا الشيخ خلقه سيا مقصودها ترجمتي وحويا وقط قبل الاحرام حكي ايضا حرانبا كان يحدد يكون بايس وحا ويا وامراه حامت قبل الاحرام حرم صدرك بالحيض اما بعد الاحرام يروح من دون بابك باب الدخول حائض بمكه او كذا يكون دونا مرقيان اسكك قسم وليا وايه وحاوقف بابك مرتي وليا مو باصوت واين اسكفي المساله واخو له قسيو وجدده وكله هي واين له لوحده الشرد دي او نورق الصحويه يثير ولا يصير يراه اسمها يا خمسه حديثي بيقول حديثه لا تليو انا هو مرخص حويه فراعه عاليه حطناها يا طالعه عاليه حطناها واي له عليه وسلم تعرف ما تصعل حيضه في الحج راكم حرق الصيام انا دي وقبط حيض بعد الاحرام صمها هي <تصفيق> قبل الاحرام صحيح اوكي يا شيخ كيف احكي عن مالك النافع يحيى يا كوري من تحدثني روايه واويل شي تبع العويده صح العويده وايه مو هو هو سوى نادى الست بخ روايه رواده يحيى بن يحيى الليثي روايده كلمه روايده محمد بن الشيباني رواية ذلك المحب تصدح أنه إنه قاسم تسويه علينا سعنه عن مالك عنافي عن عن عبدالله عن عبدالله بن عمر يقول كيرا المرأة قبلها الحائضة يا حائضة التي تصل تهل بالحج حج حرنيسة أو العمرة تامة عمرة إنها تهل بحج أحد يذويس حرني أو عمرة تامة عمرة دينا. إذا أراد المرحب دونتو. ولكن لا تضوف في البيت تعبر المرأة كبسة ورليسة ولا بين الصفا والمروه صفي مروه ومسوده اليسو وهي تشهد المناسك عملوا دوهي حاضر كلها ضمانت مع الناسه المعوغه غير انها لا تضوف عملت بصوره اليسو كالا غير انها لا تطوف البيت ولا بين الصفا والمروه ولا تشطبوا المسجد متاكم دوانيس حتى تطوفوا الى الطهر وله ويه يا الله والصلاه عليه كل خلاص اهره هذا إن طوافك اللي هو شرطيه وليس كوها فقصية هاي طوافك كعبادة لبسا وريده مهاراً اللي هو شرطيه لكن مركز وحاوليه ما اللي هو شرطيه السعيه الإمام البخاري وحوبه السعيه السعيه بابت تغضي الحائد والمناسكة كلها إلا طوافك بالبيت وإن أصعى على غير وضوء بين الصفاء والمروه يا ويسا قبل الآن هدو أرض كسمية بين الصفاء والمروه والله مستعان وعليه تكلا بحكة ريمون نوش في شرح سيح مصر حديث عايش أمر كومري النبي صلى الله عليه وسلم لغير أن تضوفي بالبيت دليل على أن الطواف لا يسحمي الحائد وهذا مجمع عليه ولكن يختلفوا في علتي على حسب اختلافهم في اشتراط الغهارة للقوافة فقال مالك وشافقي وأحمد به الشرط وقال أبو حنيفة ليس بشرق وبه قال داود فمن شرط طهارته قال العله في بطلان الطواف عدم الطهاره ومن لم يشترطها قال العله في كونها ممنوعه من من في المسجد امام النووي رحمه الله تعالى في شرح صحيح مسلم رقم 200 غيري وحا حديث والدليل ويا حديث عاشور شرحي مرخه غير على تطوفي بالبيت وحيره وحو الدليل ويا الطواف انه كان استحين قبه حيضها كانوا ولو يجمع سن هي لكن واحد اكو خلافين طوافك إن لغا الوقت دي دي دي اوامحي معدام الطهاربة نسوى اللفط في المسجد دي الإمام المالكي الشافعي أحمل وحيرا هو الشرطني الشرطني هضيتها مرخوا اوامحي من شروط الطواف الطهاربة كبير بيلاهي مرخوا حيرا طوافك وثلت ضرية مركا المرخوا في واهيه عدموا طهاربة بيلاهي ابو حنيفية داود الزاهر وحيرا شرطي مهه بيلاهي كنا يابي كنا يابي يا امرقه علم ما هي و دجان علل لو غديديه وا مساي كين كنا غات لا ديدا يابيداهين سير كنا غاتو لا ديدا يابيداهين اوكا وايه له صعو عليه تكلام براينو كصومح هاداه ومصلي ما رضي الله عنها و ارضى عنهم او رحمهم وحيلاه اذا قافت المرأة بالبيت وصليت ركعتين ثم حاضت فلقات مصي بالصفا والمروه مصيل صرقه حضيج رو او اي قوافي بي بي بي الصعي بين الصفا والمروه هو الرئيسي هي هي حيضه وهي سدافي بين الصفا والمروه باذنها اسرقه وحصوره على الامام في سننه وايه مرخص صعيقه مرخص حويا مسوله طهره رضى مسوا واجب ثاني مسوا شرط وخلافه كله قلت لي انا وايه قام العوره عمره في شهر الحج بلا حج ولا وحا ويا الامرئس هو جاهل قال وحا ارتجيم بلا حج اي العمره وكذبنا اللي يلسو وحج لا يسو وحا ارتجيم من افجر الفجور بما بي ارتجم فابطلها النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا ما بيقال بروي الله عليه وسلم هذا ايه وحا ويا وحي قاله حني يفعلها هانبه واصحابي سنوه عمري في فضل الحج الى العمره ليش... ليشتهر بذلك في جوازها وحدث ان يحيى عمارك انه بلغ وحس وقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتبر العمره في, في عام الحديبية ليس من جهه ليبيه عام القضيه عام الحديبيه وصلنا في لحاصوماها وعمره الحديبيه هو عام القضيه سمك قضاء وعمره القضاء وليس حصله في الحديبيه يودروا شنو ولا دي دي صمه ya khamado lo diido ogro isii khamale mar khamur kuloo diido kadib way iska noqdeen sharc iyo heshiis ma waay kale samadki todobaad gudbinaba ugu soo qaldhayi sallallahu alayhi wasallam ogro iska qodobada lo qoray waxa hakimidaa in soo dabka ay soo noqonaan oo samadka dambe ay soo galaan hubka ay la ياد انا مرخص امره القصاص ولا يراها وايه بشد القعدة صناديط طواله هجله حي سنه دعديهنا اما امره الحديبيه يرسل انه شيغنا وهي دعديه سنه تي لحا عمل الحديبيه في الحاد اللي على مرخصه مالنا سنينه بشد القعدة بلا تشيدي صناديط الحاد انا سنينه وايه يدي وايه إيوه الله <سؤال> اللهم استعاموا عليه الصلاة إيوه عمل جعرانة سملكي جعرانة جعرانة إيوه مركة سحوية وحيا حايد عمل جعرانة إيوه وحيا سملكي ستديداد بها حايد مركة وحايد مركة وحاوية خنين دقال مركة مكراف الطيب كذبنا خنين خنين مركة خنين مركة غليبية للأكيبية كذبوا نبي صوعه رئيسي خلاصة هاي وحديث عن مالك عن شامن عروة عن نبيه عروة بن الزبير روايه عن رسول الله صلى الله عليه حديثه وعمره الرسول دي اللي قالوا ابو داوود موصول اسه موصول الصوره حبي روايه داوود عن عبد الرحمن عن شعب على عن عائشه رواه صحيح وايه عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعظم العمره عمره الاسلام الا ثلاث صده مو يعني احداهن متخذ عمره كليه بمعنى لا فرق عمره او صومها واحكليه مره ثلاث واحد الا ثلاث مصدح مويا نحنا مسود في الشوال بالشوال بهيك بش الشوال بهيك اه وايه هي سنتين لو انا في القاعده مشد القاعده يا حييت هل التنبيه بارجين بهالشيء انت لاخ بين اهل العلم انه صلى الله عليه وسلم لم يعتمر اكثر من 40 ثلاث مصص وما بين اهل العلم افرض يروح قبل النبي والعمره سيدنا صلى الله عليه وسلم واي هي تاسر كف تدينوا الهمام و كل شيقه فد قدير عيننا في عمده الغاري و كل شيقه اسمه و انس عمره بس ال عمره سبحانه و ايان وهو مرخط اول شخصيه وخلاف انكم تجرو الله كسعن واي هي وحدثني عمارك عن مارك من حرملة عبد الرحمن احرمله الاسنمي عبد الرحمن بن احرمله الاسنمي المدني اما الرجوله من باسه على ويد يسعى المصيب ويدى, ويدي فقالوا وحوري فثارو حيره اعتمروا اعتمروا حجز لي وقت لهم اعتمروا اعتمروا من عمره لصنيه قبل انا حج انت انا حجين كره حج في واجب كابه عنهم حجي بس عمره اللي ستراوي وعجيبي هواي خلي واحد من الروايد ما انا وياك تعال مو تايو رواه زوجته حين رجل من اصحاب النبي اطهر عمر وخطابوي مشهد عنده أنه سمع رسول الله تعالى في مرضه الذي قبض فيه ينهى عن عمره تقبل الحج حديث كذلك هذا مرقى السؤال الذي كتبت اوه وحوالي أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أيه حوالي من مرقى السؤال العمرون الخطاب ويبد مرقى صلى الله عليه وسلم أن النبي يكمل لحنوك النبي وكل من صلى الله عليه وسلم هذا حديثة إنه يدي عمره أنه عمره يساق قبل الحج أتي واجب كأردس أقول رهن سؤاشة تاساك كنتي سلاس بإلهي سؤاشة وحكك أنه لغيها مع مرخة تاساك كنتي الله نسوعنا أمرك فقال سعيد وحييري سعيد وحيير نعمها هذا اعتمر رسول الله عن صلى الله عليه وسلم قبل أن يحجه لتونا حجينك لكن أولا مسألة من أحد يحلمها لو أجبيه خلافه في جنة صمه سمت الذي حافظه له واجبيه ولم يقارك ميدا يريه لخلافكم يجي لمرك قبل أن يحجه عمر رئيسي صلى الله عليه وسلم سمد كي تطبع النقار بايري سمد كي تغلاب ويعمل قول الراجحي سيدا ادلاله ويحبنا سمد كي تغلاب بحاجة لواجبيه وايه عديث في سورة موصولة بخاربة صوصر من حديث عبدالله من عمر رضي الله تعالى عن ورده مركا في كتاب العمرة بابو منع ثمرة قبل الحج حكا كورا واحد دي دينا مجرؤ حديث في أبو داود مويانه ونبقى مركا حديث في أبو وهو كريج والإنام الخطابي وضعيف في سنة دي مقارن بويلة أظهر سغناء ذلك على الاستحبار باهه هي الوحة مبارية أظهر سغناء ذلك على الاستحبار وقالوا حمارياءه وحاول يوحى السغناء انت عمر ريسا ولينا فتحتك قلته هي السغناء واجمعه صلى الله عليه قادنا إياه واي هل نسعونا هذا واحد الثاني هل كان نسعونا قلو الشهابه وحدثني عن مالك عن محمد بن المصلم بن الشهاب الزغض عن سعيد المصيب عن عمر بن عبي السلامة وارغبيب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى سعيد المصيب عن عمر بن عبي السلامة يستاذن عمره وخطابه كيف يعتبره أن يعتبره عمر رئيسي فيه شوان له يذمي ويعتبره عمر رئيسي ثم قطره إلى أهلي ولم يحج من حجين وعلى سعيد المصيب الإمام مركز وحاوله من قدامة الحنبلي كتاب المغني مغني ليقى من رحمه الله تعالى من جيده كشنا سبحانه صباح وقال كنتوني يأفر وحكوشة يسألها لا فتحي إذا وحكا ميلا وحكوشة يسألها وفكو عم رئيسه مردلها حدك وقونا حدي مثل السمتك السمت بصوص الله وحديه وفكو سمو التمتع معها ولا نعلم فيه خلافه خلافنا أرنها كمسونا إلا قولا شاذا حضر الشيء هذا المويني بلغة شرطة نحو كسره يا حسامد بصري يلغة الشيء قا. واي واي اللهم استعان بلغة انكسوا عنه ويقول لمركة فاعتمر ثم قفل الى اهله فلم يردعمون صنقون واي ولم يحجميها منح الجيدة بابا قدعي تلبية تلبية تلبية تلبية تلبية تلبية تلبية تلبية تلبية صلى الله عليه وسلم صمرني في الحج سماها حال كان و خاد ليا عمره التلبيه مرق لقصر عمره يسو لبيك اللهم لبيك ذا حل و قول ليا حتى يقضىها المعتمر والمساله خلافيه و و حاول خلافيه نقرره الحمد لكتاب في سؤال المغني جله شنات صفحه 180 كان يكرشان و خو كشغي يقضى المعتمر قال كان مرقى معتبر كي عمره يسوي و قول ليا التلبيه مركو حج صا و قالوا ركن حج الاسود aan soo raac kusoo marlay xajja la qowbeyna kusoo marlay qolodiri iyagu waxa weeye marku xajji saw arkaaba oo geelaya Soomaalaha iyo qolodiri aaninka arfaheey gelbteedu geelaya iyo qolodiri aaninka somnad buraha imraka xulasho marqobillaa wa Soomaah waxaanu raajihaa sida xuloga دوران مرغو صورو هيو ايو جوجليا اه وكا واي هي بعض اهل العلم مرشي وحجر الاسود قاوا سلامات وافد الله بيبه وجوجن براهيم وهذا قول من عباس وعطاء بن الغضاح وعمر بن امينون وراوس بن قيسم اليماني والنخع والصفيان الثوري والشافعي وإسحاق وايه اللهم استعان عبد الله بن عمر في بن الزبير حصل بس تصرحان هي حرم كمرقو غلو ما احد رسك مرقو حرم كمرقو غلو اي مرقو ديد يابيلهم سعيد مصيبنا وشوي مرقاس قال ترا ما احئ حرم مرقو شهد كركو ويليا الله وايه اللهم استعان ابو مشاي البلون رحيب ثاني ام كوكبان وخدني كذا القاري في شرح صحيح البخاري للامام بخ... للامام الحي رحمه الله تعالى ف... و... يا و... امام قاعدين وا خلي ما يظهروا عجيبكم دائما واه واختي ايام روحوا تشدوا لي نسيه المحجر اللي مرق وحا ويا بارد السلسل على مخرج حوي يعني اين وحضور مرقه يو وحوم مسائل لغوي وحوي اسكاني سنفيده ولا حاجه وجهه كتاب 66 قرطه عمد سبقاري كتبه مهم جدا وجوت خطواته كل شيء ست وحدثني يحيى عن مالك عن شمع عروته وان شرحنا بلاهبت صمها فتن والدمر انه سبت إن من عروة عن أبيه وعروة من سبيل أنه كان يقضع تلبية في العمرة إذا دخل الحرم سأقول معها لقد أقول لك قال مالي بحيوري في من أحرمك في حره إن تنعيم تنعيم كصاحبه وميشى أمو كصاحبه في حره تنعيم وميشى كصاحبه في حره عائشة صحيح وهي وعائشة إنه يقضع تلبية تلبية ذو ديرية حين يرى البيتة كعبر مرقوة أركبة شهد مرقوة وسعيد منصي بركيتي قال يحيى وحوري سينا مالك مالك بلويدي فنرضى جلن ويعتمر عمر ريسانية من بعد المواقيت مواقيت بركيات تسوى عمر ريسانية وهو من أهل المدينة يصورها المدينة كميدة او غيرها مغيركوث مطا يقضع تلبية تلبية مطا سحويا حلم قيريا قال وحوري أم المهل وقفت تسوى عمر ريسانية من المواقيت مواقيتها بيقالية بمساوك ليسما شان سوماها سمو قصاصهم ما يقدروا لا هو بيسمح لا هو يسمحي مكانيه زماني افرط يذها شي شنو وليتك ثم ليتك مفينتا ننسو عنه لما نبهلهم يا المواقيت فإنه يقع حسوبية كالبيض وبين إياه لم تهيل الحرم الحرم صمتكم قائره مواقيته من رضوك صحيح ديبا قال الوحوري مالك وبلغني وحي سوء قارك ونعمت له من عمر كان ما يصنع ذلك يصاصم إياه أهلا ما جاو يحكوا بياه في التمتع تمتعه ويهيئ اللهم سعى فمن تبتع بالعمرة إلى الحج سواله مورا سبحانه وتعرى بل هذا ينسو حدثني يحيى عن مالك ان شهاب الزغدي عن, عن بن من من محمد بن عبد الله بن حارث بن نوفل بن عبد المطلب ويحيى ح محمد بن عبد الله بن حارث بن نوفل بن حارث بن عبد المطلب بس سمعي حياه مش اصل ما تستهى تلميديا اللي تاباته ونحبان في الثقوات وكل شيء يا جاي اللهم السلام عليهم تقول لهم ومقبول بالإلهاء لو قد استحبه كميديا هاي ابن الحجر عسقاني رحمه الله تعالى وكل شيء يا في التقريب التهذيب ومقبول عند المطابعة أما عند الأصل لا يحتاج ننسوا عنه أنه يحدث ومرحبه وشيء وشيء فيه أنه, أنه كما لا يساعدنا بوقص مالك الزبري أحد العشر البشرين بالجنة والضحاك من قيس فاطمة بن قيس ولا ليهم فاطمة بن قيس أي ولا ليهم ويحام حج معاوية بنفسي فين صنع في وحجه وهم أيضون يدكمان عشر يديان أثمتوا عثمتوا عبر عمرتي الحجي الطماطس هو ويا ان لو قا خايس بالعمره للحج حتى لا يجاره فقال الضحاك نو وحوري لا يفعل ذلك السلام مصري الا من جهل امر الله عز وجل لا عمل تسقف جاء الكنقر وان باصل الفجيد فقال عنه وحوري بيس ما قلت واحد سيدي والله باصل يا ابن اخي اي ما وايهم ما قال الضحاك وحوري واما عمر وخطاب نهى عن ذلك اعلم كون نهي اور ايي ويستو سلامان تصاغني ما هي انهو خنبارني مناري التحرير ولاوجه التحرير بولجيه اللي مسه بولجيه دهني تحديد بولجيه او وم... مخبر لي ها افراد سوق بول وي حنا فقال سعد بن حوري فقال سعد بن حوري لأبو عمر وخربات دياد <تصفيق> الله صلى الله عليه وسلم الرسول كده ما يسوي وصنعنا معه انو رمي عيسى نسمينه اما لا أضل... سمي للرسولك يا <تصفيق> بوخاري الرسول صار ما هيقو ديده عمر ايوه عمر بوخاري الرسول صار او خوري ان ياخذ بكتاب الله فمنو يأمر بالإتمام وإن نأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يأمر بالإتمام بويغ ومن حديثها من حديثة مصر بشعري رضي الله تعالى عنه وارضاه في كتاب الحج باب الذبح قبل الحلق يكسروني بخارن نصلنا في سيح باب نسخ تحلل إبناء الإحرام والأمر بالتمام ويوحد الثاني عن مارك عن صدقة ابن يصار عن عبد الله بن عمر وأنه قال ويحمروا والله ما قد هذا والله ما قد هذا الطير لأنا عتمده لأم قبل الحج حج كتور ويهدي عن يا أحب إلي حقا يلوكا دعال بي أمين أنا أعتبر لأنه الرئيس بأهل الحج حتى أخذي في ذي الحج بأشهد الحجها وحدثني عن مارك عبد الله بن الدين النار وعن عبد الله بن عمر أنه كانوا يقولوا فيه لمن اعتبر قصر الرئيس في أشر الحج بأهل الحجها في شوال بيش شوال وفي ذي القاعدة بأشهد وفي الحج بأشهد الحجها قبل الحج حتى طول ثم قام بما كتما كنا قال حتى يدركه الحج حج في لاوصوه قاريه هو متمتعويا من الحج هدو حجيه وعليه دو شيسانه مستيسره هدو عمره عقوبة عشر كورو كم متمتع معها هدو لكن حج كده هو متمتع عليه دو شيسانه وحاء مستيسره ويحيف وضعه من الهدي هديئة فإنما يجد هدو نهيلنا فصيام ثلاثة أيام صدح مالوصون كون أيام رقم صحابيه يا في الحج حج حد كده حديثه وصبعته فضب إذا أرغب جاء مرقم تلك عشرة كاملة صوركم ما وهيه ، قال ماليكو حيري وذلك كانت وإذا قام مركوكنا جيدا حتى الحج إلا حج الله ثم حج وحج من عام سنة كاس. قال ماليكو حيري في رجل ومهل ما كثيره ما كذا أن انبطع أغواء إلى غيرها مكاميلا نهيب وسكن الدقي سواء مكاميلا نهيب ثم قد يمع ورهما كذا أسر كيسو. لكن مكاميلا نهيب هو جوري وضعه يقول ثم قد يمع وصوغل معتمراً يستغعون رئيسي في أشر الحج بلاي حجيا ثم قام بمكة مكوك النقاذي حتى ان شاء الحج حجيا الله مرخص حويان حتى ان شاء الحج حجيا الله كبد اللهبي منها مكة إنه متمتع ومتمتع يجب أحاك واجبي عليه يسأل هذي هذية كواجبية أو السيام صوبة كواجبية إن لم يجد هذية هذية دونه وأنه لا يكون ماهانيه مثل أهل مكة في مكة يعند واغي اصل شنو واغي ودغنا لو فيلم مايو اي ارك ماشي كنغي ودغنا لو فيلم ساسكو ولا وستينا عليكم مالك وحال ويدي عبد رجلين من قوم غير اهل مكه تره ما كانكم اهاين انت خره مكه لكن مكسوقري عمره عمره الله سوغري في عاشر احد بي له حجه وهو يريد الحال هو يريد الاقامه ان كنا غاده ودنيا ب مكه مكه حتى يمشي على حج الله يحب له ما هو متتبع طالب هو مطمئة عويا وليس هو ماهنم مثل أهل مكة رأي مكاذا وقالي وإن أراد الإقامة حبض ونبع إنه كنقاذي وذلك كاسنة أنه دخل مكة مكوص وقالي وذلك أرغب حقوق العي أنه إن كان دخل مكة مكوص وقالي وليس هو والحال ليس هو ركم ذاهم أهلي آهل وإنما الحدي هذي هذا أو السيامة مصنقه على من قفض الشيوية لم يكن أنكم من أهل المكة في المكات وإن هذا الرجل من ينسجه يريد الإطرامته أنه لا يدون ولا يدون المكة له ما يبدو له يحوص ظاهر الدونة بعد ذلك أنه يجب ليس هو من أهل المكة فهذا من كان يكمل معها؟ مسألة ذهري بسألة ذهري بسألة ذهري وعن المكة أنت لا يوجد ركال غروب مجالك لدي kel mun soo galay umro la soo galay xaj hadana markaas haa wi ya siibilaabay wa muhtamisi sax kanow kam soo yashan dabayl wi diina ya waxa wayan wa annu an soo rahay makad ka min asalba wey roona hata ka min mrahin kharabaa roon ka min la soo kan wi galay makad ka min mrahin خضر غوينه د گناادو انو كن گناادو رقبا نن تبو عاصم ومتمتع على القرى او هديهي بالو فديدي نعم بو يده ها وايو وحاويان استغره مكافاته وليمون نكونتو ايدنا وخشكه ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام اذا مرقه وحوي الكري حكم بو ييبو ليهي مده كلي اون انو كن دغادو وخا لاغا yaaba inay usoo baahirto inu iska wadaayeyo Soomaa oo una weydo laga yaabo iska taga laga yaaba idan murka subax weeyaan waa Allahu sawwa alaayhi salatu wa sallam wa mutawata wa ayi anda sa'um wa hadathani am Malik an yahay min Sa'eed ala Musarih annahu sami'a maghlis Sa'eed min Sa'ib yaqulu sa'ul ثم قام بما كان ثم كان قاعدا حتى يد ذلك هو الحج حق الله هو سوغار ي فهو مقبته شويه ان الحج معها عروق القوصنيه متواتعون عروق قميسيه حج كانوا كدوا در دونيه وهي رسته سرمي الحدي هي هديه و خي فوذاده قف كان امهليم مره الحمد لله مستعانه صيام الثلاث ايام صدق مع الموسمكد فعليه دشي سو حاصيام الثلاثه مع الموسمكد في الحج حكى احد يسو قصه وسبعه اذا ما لا يجب فيه التمسع باب ماشوب باب لا يجبونك واجبين شي احاديث التمسع والتطوع ونواجبه فوسعوا شغل الجميع بالكورن المستجاع باب ما لا يجب فيه التمسع ما وايه و معناه وحيالها امبيق او واجبنين اما ان واجبين صك هل مالك و خويلي ولا سوار و قف عمره يس و عمره يس او في ذل قعده عمره يس او في ذل حج عمره يس ثم, ثم من عام لذلك ليس الصنق اسم الصنق في شاس ليس عليه هدي و هديا القبلة انما الهدي و هديا و هذا هو اللي ياهو قال مالك و سوار و قف عمره يس في اشهر الحج ثم أقام النجاة حتى الحج لاحج اللي يقاره ثم حج حجيه حجي. وكل من انقطع إلى مكة قفك السوق أقوأ إلى مكة مكة ومن أهل الآفاقي جهوينك كذبتك كي متكمده وسكنها مكدك ثم اعتمر عمضيسة في أشر الحج بلا حجيه ثم انشاء الحج حجك بالله من حجيه وليس بمطوطع معها وليس عليه دشيس معها هذي هذي معها ولا سيام صان معها وهو بما رجله اهل مكه فما كانه بلام كان مركون كم ديه اي والساكنيه هذا تدجن مسرويه لكواد كانه حمسل دوه وها وياك متمتعه وحمرتي تيجا من هذيده اما فييده لغر قبا امسونك لغر قبا وانين امره صاحبي جلي حك امره دي بقميص ما كو اسك جوغي الى حك كو خاسو يا متفجع لكن وخه ليه اي حدي قصي عمره بلي حت عمره يسو الشوال امد القعده امد الحجه شد ابن اوس كبا صون مقدم وكو هو نغاني تربه ديار دوسه صوره عود فيجي وسيمي وي سك جوبي قالك زيادور ما حن يوم ترويسه معها واروح او غير واضح يا واضح واضح اللهم صل على سيدنا تذكر الشيخ وكذا الشيخ كسي ان كسي خرب لي فك حدو سو غورو اسد وري عمره دي ما